وَمَن آمَرَ إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ, الصلاة وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سيئات أعمالنا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 برزان خوش وسان، جئتنا درزي يانزهمين لشرح كتاب الواجبات المتحتمات أو واجباني كحتمين بزندرين فرض واجب لسره مو بياري كمسلم، أفرد كمسلم شعر زابي، تُنْكِي أمانة بس خواسي أقيلو بير لدرسي رابردو باسي نواقض الإسلام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 ناقضها اشتما نواقض الاسلام مظاهرة للمشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ سُورَةٍ مَا إِدَأَيْدِ فَنْ جَابِيَتْ دفعوا مما مصدى اسلامتك تحروا شيتوا لأين اسلام أجل ام أقل أمخالتك ذابيت الشيء المصابر هو ان يكون المشركين في المشركين في المشركين في المشركين في المشركين في المشركين في المشركين في المشركين في المشركين پشتیوانی کعفرګان بګی د جې شپای اسلام هر کس یې ام خاله تیبه اولله اسلام درچو کافر بو ایمانی نه ماوه چونګی دین اسلام او دینه واجب دفاع یې بګی خوش بويید دیني به باورانش دبي پش پشې لبګی تبرای لبګی نه تويید پشتیوانی اوام بګی لا یانګی یان بیت سری ام بخې بسر مسلمانان او ایمان ندماوه اقربمری بکافرې مرده خوب مفریزید دفرم بلګش مان القرآن في رزق إم أهتيك خوات على فرمت ومية ولهم منكم فإنهم منهم لا سرت أهتك خوات على يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أي أو كسان إيمانا هنوى إيوه يهودي كانوا نصارى كان جاولا كان ما كان دوسي خوستانو جيبت واني خوتنو من بشتى مدرن بعضهم اولياء بعض او ان خيان في الديوان يكترن دييوا او ان يك دسن بوجان ايوا ومن يتولهم منكم هر كسي لي ايوا فيشجريان بكاو يالمتيان بدو سريان بخديجي مسلمانا فانه منهم او جوك او ان وايا كافر توش كافري ان الله لا يهدي القوم الظالمين خوي پروردگار رينمائي قومي استمكارن نادت ك اواستميا كد ظلميا كدوا بويمان وسطا خاله هشتم لناواقضی اسلام اقدر ایم المسلمانی خوششیز نتی پشگیری و لاينگریو دوستایتی و دفاع بکلی غیر اخوان پرستانو سریم بخیه مسلمانان یارم تیام دی لهموی ترسناک تر آواه بچه شر یارم تیام دی لکاتی مسلمانان لکافران پشگیری آوان بی بچه دپال آوانو سپای آوان پرواقید لهموی ترسناک تر آوا یارم تیدانی کافرانو به باورانو ديجي مسلمانو الإسلام بهامو شوي حرامه بهرشوي علمتيان بديه بقصد بيت بمشاورات بيت بإشارات بيت بحربة معنوي مادي دي ونهبارة بتها لهم يترسن أكثر قرصر غزادة توبتي إلى الصفاي أو بروبوسي تفنجد روك الإسلام أولاهامو يترسن أكثره بعلماء فرق أو كصواب للإسلام درجات شو كذي كافرين ضي خوشويست الإسلام متنماعة. وتمان معاونة مظاهرة بجيري يا رمتيا معاونة يا المجدانة وخط الزوج تو يا لم فلن أكون أي معينا ومساعدا من قد يا وأتتنا بأبدا لا ينجري خلافك بيد بي بتايب الججي بصمانان برسالة جيدة بيشوة أما لواني طالب علم برسالة بك مسافر من مظاهرة المشركين ومعاونتهم بشجريان ويارمتدانان آية أم عطفة عطف عامل سرخاص يأخذ بابي تنوع عبارته آية مظاهرة ومعاونة هي يكشت بس عبارته كنت جوازة یان دوستی لیج عوازل. هندی لزهانده فرمون احتمال هدی که هیا احتماله مظاهرش تیک بی معورش تیک بیت. هندی فرمون هدی که معنا بخشید. به هر حالت او لاینگریان بی پشتیان بگریت سریان بخی یارم تیان بدهی دیجی مسلمان؟ آو آو آتشو مذکات کل دین داره چی؟ اگر یارم هی دارا کرد یارم تیک دوها ولکد لكن الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام لقديم دازو ان خلافة يقول كخلافة إسلامي الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول عباسي دو الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول دستي تتار الراش شد جسمسمنان كان كقوم الجزور بيزون بقياده جنghis خان و هولاكو جيشن بك شي نتاوي مسلمنان ديا انكش بحيفهنا تا جيشنا بغداد تقالي تقالي خفرمون. تا لي تاريخه فرمون لجي خويا ان كهات نتا جيشنا بغداد دم مليون مسلمن انكشت او نغت داره ظالم بنو شلون خلافه العباسي برانبره بواسطه وزير دسراستو وزير دسي چبي خلیفه عباسي هدف جان را فیض بند نمان نصیب و زنجیزان و هلاکو و در لول رجی ورند لولا ورند لولا ورئیم لولا و ضعیفین دستی دجمناني آینه را کشاد دچی خلیفه مسلمانان و الله اسلام اولش ریان بو خوش بو یارم هات بغداد خالقی زوریان کشت تا او آواه او قی سرب لخونه هاتي کتبو درس اسلامی کنسلاب و مسلمان شهر حکن همویان کرده پرد ببند پرانوا. اما الظالمين كر... اكيد تاريخ قعدنا هنا اذاكو زلاما رافضين ديجي دوله من في عباسكان علماء فر من اوا نيشان كفران بو نيشان بي دينيان بو زخوا حسين لا يغري كافران بباوران ها باش يهود نصارى هج دين غير الإسلام كتو لا يغريا بي فشتي سريا بخي دفاعا لمكي او بلغيه كتو رقد للإسلامة، رقد للمسلماننا، خو شو يصيبه كافران ودين كان هيا، بشرى كان دزانيت، براس كان دزاني، هرهم الإسلام درتكات. برسالة جديدة بشوا، لو انك كزبرى باشا من يرمي كافر بدم لحالاتي غصري بخم، لبر استعاتي شخصي خم، رقم لدين الرقم الاي دفع دفاع لا اسلامكم اسلامنا خوشويستا اسلامنا عزيزا رقم لديني اوا تبران كدلي لبر مصلحتي شخصي خميار متي ادم لبر هندي حالات اي امش كافرن بي يان انتواني غورييا الله ينور تواني غورييا ما دام خوشويستي اسلام ضد ماوا ما دفاعي لك يا متي اديت رقم لكافرن تبرات كدوا لبر مصلحتي شخصي لهندي حالات بشري كافري اكيد بهندي مرامي خوت يان شواد بازيد ين ارزود يان هنديشي حالتي وادي زرد او بي كافرنابي أما نزيجه لكفر معصي جورد كدوا تاواني جورد انجام دعوة بس ما كرت لدرس رابردو قصيك رويدا لسردسي حاطبي كوري ابي بلتعا اما باختصري بس ما كرت امره إن شاء الله بتفصيل لحادثه ايخرينا تا اسفاديل حاطبي كره ببلتعا صحابيه بدر يبو لشر بدر برجع يكدبوا لغزاي بدر مصمريك إخوة شويز بو لو حالتان دا توشي الزليك بو زلغشي بو كلم حديثها هاتوا بابيخوين نوا علي كرئ بطاردة فرميت بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخوذوه منها علي دفرميت بيغمري إخوات صلى الله عليه وسلم منه زبير مقداد روانكرد فنحن أخريك الكتابة لمنطقيك بين مكومة دينا جاريك آفرات الليوية ناميك او أو كتابين فانطلقنا تعادا بنا خيلنا إما مشكوت الرئي باب البلدان لغار أسبكان بسرعه الرشت فإذا نحن بالمرأة جيشنا أو او أو آفرتمان بيني ناميك بيها فقلنا أخرج الكتابة فقالت ما معي الكتاب بيما نقول أو كتاب أو ناميك أو رسالة ذلك فقلنا لا تخرجن الكتاب او تلقينا الثياب ابينا كما بدت اساكا ينكر فلكان ذلك تفيشكين فاخرجته من اقاصها لترسي خويه لانه يجي لفلكان ذلك فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا به ارجعنا كما هنا بلاي بي جمال صلى الله عليه وسلم بيغمدنا ما يكذوا لانها مجد من حاطب من حاطب ابن أبي بلتعه إلى ناس من المشركين أمنا ميل حاطب كر أبي بلتعة صحابيك برئيس لغزائي بدر مشاريك دبو. فرمي أمنا ميل حاطب كر أبي بو بخلقان المشركان شاري مكة من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر داب ينكب في, في غمر خوادي بوهجان تانهن صري في غمر فاكر شفكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا حاطب داني اشتبوا كلامك في خناوة فرمي اي حاطب اما تشيتو قال لا تعجل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت امرأة ملصقا في قريش فرمي اي بي غمر بس فلم لي ما ما دموا من كاب لا يقبوم لكابا بقريش واصلي قريشينين حليفي اوان بوم أصلي خلق مكانيم وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم هرشي مهاجروا كوسكاركان الدولة برشته أم صحاب برازانا هرهم ينلشاري ما كخزم ودوستن هي دفاعا ما لو من دار مكك برجيم أولوية فأحببتوا منش بيم خرجوا أمريكا كردم إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن التخر فيهم يدا يحمون بها قرابتي منش جوست من ببكم في عواتيقه داريكي لاستخوان بوي أم شاكه وليوش دس بملع منالقان دروش قدر الامكان بل امكيا من ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني والله ان نمكدوك وكف كافر كفر بكم والله المرتد نبو من الاسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام والرازيش نمك بكفر ذلك مسلمان بمه ظلم للاسلام اسلام خوش دويت رقم لكفر رجال لغا كفرني بكم لازمين بو انا نمكدوها ببياتيكم زانيبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق <تصفيق>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 لا شر بدر بجدارك اللي دي مص مدي كافر كان أقول منافق بويا أقول ما نابوا لروج الصغلا دي اللي فعل الإسلام والمصمون كدهوا منافقني أما الذين أول شيء وما يذريك إلا الله طلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئت قد غفرت لكم توجزانيد خدايا رب العالمين فرموا دي أي أهل بدر هالشي ذا كله تنخشبهم هالشي أكن لتنخشب وما تنجي إيه ولا كاتي الصغلا دي بس تبي غمر إخواتنا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الخوات تعالى أمة تيندا بزين للصلاة تسول <سؤال> المتحينة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء الآية <سؤال> أي أوكرساني إيمانه هنا أي أوكرساني إيمانه هنا وا منه ختان ما كان بدوستو رفاقي ختان بتجانب قرن الحاطب كردي بيعمر خاله <سؤال> عمرته ربو بلان شون كي الإسلام بو رقي لكبريجه بو لبر شخصي اما أجر بي كذا لب هذا الكافران سرقات رق لما مسلمان هو كافر أبو شاكا كيشي لا شري بعدد يفعله بناكر شو مشرك شاكه قبولنيا شو كي بيا عمل خوا فرمي أهل بدرة و مشرك عمل بدرة نايخوارت مسلمان كافران الإسلام شخصي جورية جريمة شيء بكافري بويا امام الشافعي رحمه الله يا بس صراحه دعني فرميت حاطب كرئ ابي بلتعاء كافر نبو ويكري لغل اوشى ازانين فعلكي عملكي يا مجدانه الجورب بكفران بل امرجي شي مسلمان نبو زله يكري بلام چونك رقيله مسلمان نبو دربه كافر نبو لغا كافران نبو بي كافر نبو بل امر توانك كازانيد خراب العالمين لي براوت اهل بدره بل كانسيت روابكها جزاهم الله خير أو أهل بدربو في غمار خاصة إنه ما يكرد ما مصيبة رئيس صالح فوزان رحمة الله بقى له بده ما يعين الكفار على المسلمين هركسيك يا المديك كافران بدأ بجاني سمانان بجت عن بقدر وسرعان بخو الدفاعين اللي وهو مختار غير مكره بكيف خوي بك ببيأوزل بيجن باختيار خوي براد ببيأوي بزور بيجي مع بغضه لدين الكفار لقد قرأت لهم كافران بيت قرأت لهم وعدم رضا عنهم لماذا أن راضينا بيت لقد قرأت فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الظنوبي قماني تيني أنبيا والتاواني قري أنجام دعوة ويخشى عليه من الكفري ترسي أو الشيخ وكافر ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفري أقرأ لبرأ ونبوايا رقي لكافرانا خوش ويسبوا أنو نيا أو حكم ما داب سيك كافر أبو طرقي لك لكافرانا فهذا على خطر شديد أو كيو طرقي لكافرانا طرقي للمسلمانة عمل هيك يترسناك الخطرة كشديدة أقدر خو يبيت إيمان دفاعي بي بوالمسلمان والإسلام سمسار لا اینگریز تولی و خوشش ویسی مناسر و دفاع کدن دو جوری هیا. جوری که پیکافر بیت، لدین دارشید، آو جوری لبر دینی اوان و بگی خوشش اوان. سلام بخی دفاع نبی، کافریت. اما کل لبر مصلحتی دنیایی بید. علاقه به دین اسلام و نبی، ادغت لدینی اوان بید. تبران لب کی یارم تکلیم مصلحتی شخصی خود بید. پیکافر نابید. بلکه توانی گردنجام دعوا. بویا زنده فرمون. تعاملوا معاملة كرملة الكافران لسلسلة حالاتها. ألم تان هي؟ مثلاً زيان زيان الزيات البناو بانجا. يا كم جور اللي معاملة كرملة الكافران بيه بيت. يعني متى تانياً، بيشجيرياً، سرخستينياً، بيه كافر أبي قد يجي مسلمان بيت، خوشي وسدينا كان بيه، لا ينجردينا كان بيه، رغبوا الإسلام بيت. تقولي على فرموا وما يتوله منكم. هركسي لا ينجردياً فانه منهم اوجلوانا اما كافر تش كافر لي ستاندر تشويت اذا من رجود من عبادنا حجد والله يجقبلني ربي تعالى بمري بكافر مردوته بو جهنم بهاتاه هاي جوري دوم لمعامله معامله لا يجيان بوت لا يج بكي جو سايت يمكي لبر شخصي خوت وكبي حاطب او محرمه تاوانا دق لی آم بیه خوشه ویسی بو اسلامی شد. بس با واضحه بر مصاحه گر متی آم بدهی. دیجی مسلمانان یا دیجی مسلمانک؟ او کافر نبوده. چون که دلی خوشه ویسی اسلامی تمایه. دق لکوفره یه. بس توانی گری آنچام داره. جوری سیم نمعامله جایزه روا و درسته. اکنون معامله روزانه خرچ خونان تجارت صنعت هامو شکر دن. او کسانی که حربینی شک دارند دیجی مسلمانان شکن هامو مسلمو صاداً أتي بولان صاداً يعني أنك دعوانك القصيرة المبقي إسلام بن أما هم شكرنا التجارة صناعته هم شكرنا أما معاملاتي شرعية محاربنا بن مسلم بن خوشوي سيج ويانا بأبداً تبردنا كام كيد كمان لا إنجري وحشتي واني ودفاعك ردنا وسرق صيني كافران دش مسلمان لبردنا كام بكافريت لبر بيه ضل فرلا ايمان رقل كفر الجبد تاواني جرد ان جامداوا حبيب خد حبه چي دوا اما اكو سي واي كر ابي زو بخويا بچي تو تو بوك بلاخو تعالى اوكل بنفرگا دوا ك غلطي واي كر دوا بخويا بچي توا ديني اسلام ديني خواني خوایا ابي دفاعي لبيه ديني اوانيش شيطان بان يبودك اي ابي اولياتاني خويا تعالى تشيواني ولا انغليو سرخلاني دو سكل شيطان من ابدا الابدين کابلایی کلاش پیشش بید، لحاشاد نبید، زبانی زبان خود نبید، کلا سر توحیدو، لحاسر سونابیه قمری خوابو براتا، دوست تو خوش ویسی دکل ببسته، اما کسی برایش بید، لحاشادی خود بید، کازانیت، دیجی پیغمبره صلی الله سلم، دیجی قرآن اوسته بی ادمی دکه برای اسلام، رئز دخواهی تعلق نگرید، او برات میه، اهمالی فلا بو اوي دينك السلامة بيت امن شاني ولا أبراأة ولا أدوستاتي خوشة بيسيبو اسلام بيت رقو تشين وبغضت لكافران بيو لدينكيان